وَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّذَاتِ نَسْتَخْرِجُ لَكُمْ وَمِمَّا تُنْشِئُونَ فِيهِ مِن مَّآكُلٍ طَيِّبٍ أَفَلَا تَشْكُرُونَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ عَلَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَادٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ سَمُومٍ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 إلا ذا آل لوط إننا لم نجوهم أجمعين إلَمْ رَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آل لوطِ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ كَرُونَ قالوا بلجئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق واننا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين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 عَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَةً هَافِلَهَا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 وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَأَنْتَ قَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِيَّونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا قَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم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 فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.